Bismillahi r Ya ayehan Nabi lma ma apallahu lkc. Tbe taqim arda Wallahu gafur rahim Tadifarz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 فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَمْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِنْ تَتُوبَ إلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمْ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 خلق كنا أي يبدله أي يبدله أزواج خيرا من كن مسلمات.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 اَنَّ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَاغْفِرْ لنا إن sana kala kül şeyin kadir. Ya ayıhen Nabi, jahid el kafir ve almanafikin, ve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 فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت وكانت من القانتين.